För i gudarjat du ärshjulet kör upp från hans ordning på vem han vill av sina ägare kör upp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 ما اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حبيبه الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق والله يقضي بالحق, والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير